قطعة دم لم تتيبس لم تتجمد قطعة الدم ما لم تتيبس تسمى علقة لعلوقها بيد الممسك بها بيبقى دم لزج فلما يمسك الإنسان به يتعلق به فسمى علقة لذلك ما لزج علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما تمضغ حتة لحمة كده مضغتها فبقى أشبه ما تكون يصير هذا التكوين أشبه ما يكون بقطعة اللحم التي مضغت مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفغ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث إلى أن قال فيسبق عليه الكتاب أي الذي سبق في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ أو الذي سبق في بطن الأم سواء بقى كتب شقي أو كتب سعيد هذه الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث أما فقه الحديث وما يرشد إليه هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير الكثير أول شيء أطوار الجنين في الرحم وحنستفيد منه كلام فقهي مهم جدا في مسألة إسقاط الجنين ومتى يصير قتل ومتى لا يصير كذلك أول شيء أطوار خلق الإنسان يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في ثلاثة اطوار في كل اربعين يوما منها يكون في طور فيكون في الاربعين الاولى نطفة والاربعين الثانية علقة الاربعين الثالثة مضغة ثم بعد المئة والعشرين يعني بعد اربع شهور ينفخ فيه الروح ويكتب له في هذا الوقت اربع كلمات يكتب له رزقه واجله وعمله ومصيره رزقه أجله عمله مصيره شقي أو سعيد وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز تقلب الجنين في هذه الأطوار فقال الله جل وعلا في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ده خلق آدم عليه السلام ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وفي سورة المؤمنون قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين هذه الاية ذكر الله فيها الاطوار الاربعة الواردة في هذا الحديث وزاد عليها ثلاثة اطوار فبقوا كم مرحلة سبعة مراحل فاصبحت سبعة لذلك كان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من سبع خلق ابن آدم من سبع عدوا معايا نطفة علقة مضغة عظام لحم ثم ينشأ نشأة أخرى فين السبع بقى ها انتري بالطراب ماشي خلق من سلالة من طين أز الطين ثم النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكسى هذه العظام لحمة ثم ينشأ نشأة أخرى فهذه سبعة مراحل سبع مراحل طيب ليه خلق خلونا بقى نخش في الفوائد لماذا خلق الإنسان هكذا ليه؟ ما كانش الموضوع مرة واحدة لماذا هذا التدريج في خلق الإنسان أولا الحكمة في خلق الإنسان بهذا الترتيب ووفق هذا التطور من حال إلى حال هو انتظام خلق الإنسان مع خلق الكون الله قادر على كل شيء وكان الله على كل شيء مقتدرا فكأن الله تبارك وتعالى جعل من سنن الكون أمر التدرج فعلمنا الكلام ده في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تفسرون حكمته في التدرج فيعلم الله من خلال هذا بني آدم التأني لأن الإنسان خلق من عجل وكان الإنسان عجولا الإنسان مننا كده فالله يأمرنا بالتريث والتمهل والتأني والصبر والاستبار في مخالفة لما خلق فينا من إرادة التعجل فهو خلق الخلق كذلك وخلقك أنت كذلك بد أن تمر بهذه المراحل على مدى تسعة أشهر لتخرج جنين بعد أن مر بك تلك المراحل كلها وفيه إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له إنما يكون أيضا بالتدرج سبحان الله شوفوا الفائدة مش إحنا قلنا في حديث جبريل إسلام إيمان إحسان يبقى لابد من, من هذا التدرج فكذلك يعني لازم تاخد إسلام مع دين إيمان مع دين, مع دين إحسان برضو زي ما تخلقت انت نطفى علقة مضغة هكذا برضو في سكتك لربنا ما تجريش يعني ما تقفز خذ الخطوات بعجلة ماشي يعني هرول في الطريق إلى الله بس هرول مش تنط مش تقفز لمقام مش مقامك وبعد كده تلاقي نفسك حاسس ان انت طائر في ما فيش. أعمدة ثابتة لازم تأخذ الموضوع كده يعني إيه؟ يعني لازم تتعلم الأول بعدين تعمل بما تعلم وبعدين تدعو إلى الله عز وجل وهكذا سائر أمرك لابد فيه من الإيه من التدرج آخذنا الفائدة الأولى وهي من أطوار الجنين وحكمة الرب في هذا التدرج في الخلق خذنا منها أولا خلق الإنسان هكذا وخلق الكون هكذا واستفدنا منها فائدة إيمانية فأن وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتؤدة في كل شيء أو يقول التؤدة في كل شيء يعني بالراحة في كل حاجة إلا أمر الآخرة ارفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى يبقى تعجل ماشي يجري ماشي بس خد بالك وانت فاهم السكة ماشية ازاي لازم تطلع من هنا ومعدين تخش يمين ومعدين تتنع من كذا عارف السكة كذا انما لا يعني تقفز قفزات ربما تؤدي بك الى بعض الشطحات طيب الامر الثاني من فوائد هذا الحديث اتفق العلماء على ان نفخ الروح في الجنين يكون بعد اربعة اشهر بعد 120 يوم وذلك تمام اربعة اشهر وهذا موجود ومعلوم بالمشاهدة ومن هنا كانت الحكمة في أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ليتحقق ضراءة الرحم ببلوغ هذه المدة دون ظهور أثر الحمل أقصى حاجة أصل هو لما يتوفى ما حدش هيدعي ذلك هتقول ليهم فما هشمعنا عدة المطلقة دون هذا حصل هو المطلقة دي هو موجود فهو يقول حصل وما حصلش انما المتوفى عنها زوجها ما فيش انسان يثبت انه كان بينه وبين زوجه علاقة زوجية فعشان نتأكد ان المسألة دي منتهية تماما وما أي اي ولا واردة قالوا لذلك عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام كده متأكدين مائة في المائة انه لا اثر للحمل طيب ما هي الروح نفخ الروح ده ايه الروح بعض قال العلم لا